نورا نورتي نورنا نورتي نورنا نورتي نورنا نورتي الدنيا بعيوني يا احلى عيون يا نسمه على في الكون نوارا نورتي نورنا نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون. عيون. ما بنفاسي يا اجمل وردي في الكون نواره نورتي ضحكاتك نغمه تسحرني يا بنتي والروح تذوب في حبك يا احلى انشادي يا غنوة تطرب لقلوب ضحكاتك نغمه تسحرني يا بنتي والروح تذوب في حبك يا يا غنوة تطرب لقلوب نواره نورتي ben fuzzy ya ajmal wardi fil يا هدية من عند المولى سبحان المواطن المنان يرزقنا بالخير الوافر يكرمنا طول الأزمان يا هدية من عند المولى سبحان المواطن المنان يرزقنا بالخير الوافر يكرمنا طول الأزمان نوارا نوارتي نوارا نوار yoni ya ahla yoni من ضمنك انسان احسنه يا الروح والهانا انت بهجتنا وشمعتنا يا رمز الحب وعنوانا من يا مرسى الروح والهانا انت بهجتنا وشمعتنا يا رمز الحب وعنوانك نورتي نورك نورتي الدنيا بعيوني يا احلى عيوني بسمة دالة بناتي بالكون نورتي نورتي احفظ يا ربي نورا من عين الحاسد والجاد بلغنا ونشوف عروسه وتعيش براحه وامان فضي يا ربي نورا من عين الحاسد والجاد بلغنا ونشوف عروسه وتعيش براحه وامان نورتي Is meta Leban Fazzi,